بسم الله الرحمن الرحيم كافها اكروا رحمتك ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالى من ورائي وكانت راء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 قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال يا ابت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 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من درية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن درية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا إِذَا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلمونه سميا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 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدَا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ وعند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم ترى أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا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 وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّى وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكَ za uh...